Well, man.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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن فسأله خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن الَّذِي وَمَنَّ الرَّحْمَنُ وَأَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ هَارِقَ الْفَتَى لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَمْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرانا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما